لآن آل ل ا ق ر ك ه ا ل ح م د ل للخدمات ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م you、mm -hmm. うん。<Awesome. S 2> <Awesome. S 1> awesome. ن ح م و س بينهم ع ش ت ه م في النابلسي ح للعلوم بعضهم ر الاسلاميه خ ولولا أ ن يكون الناس أ م ة و ا ح د ة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ببيوتهم سقفا و و ل ب ي ت ه م أ ب و ا ب و س ر ا ع ل ي ه ا ي ت ك ئ و ن و ز خ ف ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ت ق ن شهر رمضان و إ ن ه م ل ي ص د و ن ه م عن ا ل س ب ي ل و ي ح س ب و ن ويحسبون أ ن ه م مهتدون حتى إ ذ ا ج ا ء قال يا ليت بيني وبينك بعد العشر قل ي فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلم Thank you. موسوعه النابلسي ل ذ ك ر ل ك و م ا ل و س ل ا ل و ن